الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه على الوصح رسول الله كثير ثم من باطل. فكما أقول أهل العين يبغي على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يذكروا الناس بما يحتاجون إليه وأن يبصروا الناس بالواجب عليهم في كل وقت بوقت ولا وليجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بمعنى أنه لو انتشر بين الناس شيء وكان هذا الشيء سيؤثر على دين الناس ولسيما ما يتعلق بالاعتقاد فينبغي على الدعاة بل قد يجب عليهم أن يبصر الناس بما يحتاجون إليه ولا سيما في جانب المعتقد ومن الأمور التي كثر اللغة حولها في الأيام الماضية والتي نحن فيها الآن هو حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والذي دعانا للحديث عن هذا الأمر هو ما خرج من بعض الفتاوى الغريبة العجيبة التي زعم أصحابها بأن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مستحب باتفاق العلماء ولا ندري من أين أتوا بكلمة مستحب ثم الأعجب من ذلك كلمة باتفاق العلماء وكأن هذا الأمر أصبح أمراً بديهياً وأصبح من يخالف هذا يخالف اتفاق العلماء ويخالف إجماع العلماء بل قد يتهم بالتشدد والتنطع والإرهاب وغير ذلك من الأمور فأردت أن أذكر نفسي وإخواني بالمحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف تكون؟ هل محبة النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة تكون بتأليف القصائد أو انشاد الأناشيت في مديح النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو كما تفعل بعض القنوات الآن؟ من الطرق الصوفية وغيرها عندما ينشدون هذه القصائد على أنغام الموسيقى بل يأتون بفرقة كقناة مثل الزلة كانت تسمى بقناة الناس قبل ذلك ولكن أصبحت الآن يعني حال مذرج في هذه القناة يأتون بالموسيقى والطرب بزعم أنهم يقيمون مديح للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ترى من بعض المحسوبين على الدعوة يخرج أحد الدعاء في أحد القناة أو في بعض القناة يقول لك أول من احتفل بمولده هو النبي صلى الله عليه وسلم ولكن احتفل بمولده على طريقته الخاصة عندما قال عن يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وأوحي إلي فيه أين الاحتفال في ذلك؟ الله أعلم ثم أنتم لا تحتفلون بيوم الاثنين وإنكم أنتم تحتفلون باثناشر ربيع الأول وهو هذا العام مثلا اليوم الأحد وليس الاثنين فلو أنك تريد أن تحتفل كما زعمت كما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده فالتصم لاثنين وليس الاثنين الذي فيه المولد فقط وإنما الاثنين في كل إسبوع فتصبح بذلك متبعاً متسنناً لا مبتدعاً ثم هل جزنتاً أيها المحتفل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 ربيع الأول هل تجزم بذلك؟ هذه مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء لماذا؟ لأنه ليس من عادة العرب أن يؤرخ التواريخ للميلاد واضح كمان؟ مش واضح؟ ولد النبي صلى الله عليه وسلم كأي مولود عند العرب؟ وكان ليس من عادة العرب أن يؤرخوا ميلاد مولود مولود زي مولود فلم يؤرخوا له تاريخ ميلاد يوم ميلاد لم يكنوا يهتموا بذلك إنما قالوا ولد, ولد في عام الفيه لكن في أي يوم في أي شهر الله أعلم وحتى لو جزمنا جدلاً جدل أنه ولد في 12 ربيع الأول فقد أيضا جزلنا أنه أيضا مات في شهر ربيع الأول فهل نفرح أم نحزن هل نفرح لأنه ولد في هذا العام أم نحزن أنه مات في هذا الشهر أقصى فهل من أجل ذلك طبعا نرد على من يقولون بهذه الكلمات التي ذكرتها إن الاحتفال به مستحبت فغل نرد عليهم فنقول نجابل هؤلاء ونقول هل هذا الاحتفال الذي تزعمونه بإقامة الأمسيات والأناشيد والمديح وغير ذلك هل هذا الذي تفعلونه طاعة أم معصية؟ فإذا قالوا معصية فقد أراحول وإذا قالوا بل هو طاعة وقربة ودليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم نقول لهم إذا كان طاعة وقربة فهل علي له النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه أم لم يعلمه ولم يعلم به أصحابه فإذا قالوا لم يعلمه فقد اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهل أنه لم يعلم شيئاً وهم إيه؟ علموا فإذا قالوا بل علمه وأعلم به أصحابه واحتفل مع أصحابه أو احتفل أصحابه من بعد لو قالوا لنا هذا نقول لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أين احتفل؟ وكيف احتفل؟ وما هي ألواع الحلوى التي وزعت في الأمسية الشعرية؟ فإذا بحثوا عن شيء من ذلك حتى في حديث مكذوب لن يجده فإذا قالوا أنه علمه وكتبه يبقى لو علموا بلغوا نقول لهم أين هذا طب علمه ولم يبلغهم فقد اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالبخل والخيانة والله عز وجل يقول وما هو على الغيب بضنيم ليس ببخير ليس بمتهم لم يكتم شيئا فإذا مؤدى هذه الأسئلة في النهاية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يفعله أحد من الصحابة مع محبتهم العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف تزعم أنت يا من تحتفل بهذا الاحتفال؟ أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة رضي الله عنهم ثم من الذي أدخل هذه البدع إلى بلاد المسلمين إنهم الروافط إنها الدولة العبيدية نسبة إلى عبيد الله بن ميمون القداح اليهودي الذين تظاهروا بالإسلام وأرادوا نشر التشيع في بلاد المسلمين عن طريق مصر وعن طريق بناء الجامع الأزهر بنوه لينشروا من خلاله مذهب الروافط ولكن أبى الله إلا أن تطهر مصر من هؤلاء فقيد الله لهذه البلاد صلاح الدين الأيوبي فحارب الدولة العبيدية قبل أن يحارب الصليبيين وطهر مصر بفضل الله جل وعلا وأعاد الجامعة الأزهر إلى حظيرة أهل السنة والجماعة فأصبح منارة للعلم بعد ذلك فإذا هذا هو الرد على هؤلاء أما ما يسأل عنه بعض الناس من أكل الحلوة فإن هذا من أمور الدنيا كما قال شيخنا الشيخ مستاد العدو حفظه الله لا نربط بين منع إقامة الموالد أو, مولد أو الاحتفال بالمولد على أنه بدعة وبينما يسمى بأكل الحلوة فأكل الحلوى من الأشياء الدنيوية التي لا تتعلق بعبادة لا يسوى بينها وبين أكل الفسيخ الذي يؤكل في شم النسين لأن هذا أشبه بعبادات أما ما يسمى بالحلوة سواء أطلق على حلوى أو حلوة البلد كما يقال عنها فليست الحلوى محرمة لأن هذا أكل من جملة الأطعمة ولكن لا نشتريه نحن لأولادنا حتى لمؤصل هذا الأمر مرتبطا بهذا الأمر لا تجيب الحلوة بتوعية المولة تقول لي حلوة المولة عشان يجيبها العيال أو زي بعض الناس بعمل يروح يجيب موسي عشان يجيب لإخواته الموسي مش عايف إخواته البلد يودي الكل واحدة اتنين كيلو حلاوة مش عايفة الكلام ده كل أو واحد يروح يجيب لولاده ولاده من الجوزيل فيروح يجيب إيه علم حلاوة لكل إيه بنت لا عايز تجيب هذه الحلوة في أي وقت لا بأس بذلك لكن إنت تربطها باليوم ده أو بالأيام ديت لا لكن إذا لأحد مثلا حلوى فأكلها أو نحو ذلك فلا بأس لأن هذا ليس بحرار أما الاحتفال بإقامة الأمسيات وإقامة القصائد والمغاله في متح النبي صلى الله عليه وسلم فكل هذا من البدع والضلالات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهليين بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو ما ينبغي على الدعاء في هذه الأيام أنك تنظر إلى ما أحدثه الناس فتزيله أنك تنظر إلى غفلة الناس عن هذا الباب فتعلمهم ولذلك فرصة أن نغتنم هذه الأيام وهذا الشهر وما بعده للحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مجالس العلم في موعظ المساجد على صفحة الفيسبوك وغيرها نذكر الناس بحياة النبي صلى الله عليه وسلم نذكرهم بأخلاقه بمعاملاته بمحبته بمحبته لنا بشفاقته علينا نذكر الناس بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم التي تجب على أمته تجاهه نذكر الناس بأن ما هم فيه من شقاء وغلاء للأسعار وضمق في العيش إنما هو جزاء المخالفات التي يخالفون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبين للناس نماذج المحبة الصادقة للصحابة رضي الله عنهم وكيف كانوا يحبونه ويفدونه بآبائهم وأمهاتهم كيف كانوا يدافعون عن سنته كيف كانوا يسارعون إلى امتثال أوامره كيف كان الواحد منهم يشتاق إلى رؤيته صلى الله عليه وسلم إلى الجلوس معه كل ذلك نذكر به الناس نذكر الناس بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم ما خصه الله به دون الأنبياء في الدنيا وفي الآخرة نذكرهم بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على حوضه ومن الذي يستحق أن يشرب من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم كل هذه الجوانب نذكر بها الناس في هذه الأيام نذكر بأهمية السنة في زمن يطعن فيها الرويبضة في صحيح البخاري وفي كتب السنن بل يستهزئون بالسنن وينكرون ثوابت الدين هؤلاء الرويبضة كميز وغير ميز مما ظهر في هذه الأيام فلابد أن نغتنم الفرص لتذكير الناس بهذه الجوانب في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم أذكر نفسي وإخواني في هذه الضقائق بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وهذه المحاضرة متممة لمن حضر معنا في خطبة الجمع اليوم والتي كانت بعنوان المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر طرفاً من حقوقه علينا فمن هذه الحقوق بل أول هذه الحقوق الإيمان به صلى الله عليه وسلم والإيمان به ركن من أركان الإيمان التي يجب على المسلم أن يأتي بها فمن أركان الإيمان الستة الإيمان بالرسل ومن جملتها الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله عز وجل فقال فآمنوا بالله ورسوله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 وأني رسول الله أو وأن محمدا رسول الله رواه البخاري ومسلم فأول واجب عليك أيها المسلم أن تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن إيمانا جازما لا شك فيه لا ريب فيه فإن من أصول الإيمان الجزم وأما الشك في الإيمان فهو صفة المنافقين والعياذ بالله فتؤمن إيمانا جازما لا شك فيه بأن رسالته صلى الله عليه وسلم حق وأنه من عند الله نبيا مرسلا وأن تعمل بهذه الشهادة تصدق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبكل ما أخبر به ولا بد أن يكون هذا الإيمان نادع من القلب يقينا وأن تنطق به بلسانك فلا يكفي الإيمان باللسان مع إنكار القلب والعياذ بالله وهنيئاً هنيئاً ثم هنيئاً لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى فقد يقول قائل نحن آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نرى وقد يأتي الشيطان أحدهم ويوسوس له كيف تؤمن بهذا الرسول وأنت لم تعاصره ولم تختلط به ولم تره فما أدراك أنه كان حقاً وما أدراك أنه كان صدقا وما أدراك أنه كان موجودا نقول يكفينا دليلا عليه هذا الكتاب كتاب ربنا الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المعجزة الخالدة التي قال الله عنها لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فهذا القرآن الذي بين أيدينا من أوضح البراهين على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى والنجم إذا هوى باضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فإذا هذا دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم كل من قرأ في سيرته يعلم صدقه وأمانته ثم بعد ذلك شهادة أعدائه فيه وانظر ما كتبه المستشرقون وانظر ما كتبه أعداء الإسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا عنه ليدل ذلك على صدق ربوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وقد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان به سبب لدخول الجنان فقال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن آمن بي ورآني طوبى لمن آمن بي ورآني قالها مرة وقال سبع مرات طوبى لمن آمن بي ولم يراني قالها ثلاثا وقالها سبعا قالها سبع مرات طوبى لمن آمن بي ولم يراني والحديث صحح الألباني في السلسلة الصحيحة إذن أول واجب وأول حق من حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم هو الإيمان به إيمانا جازما لا شك فيه أن نؤمن بما جاء به وأن نصدقه ما جاء به وأن نعمل بمقتضى هذا الإيمان كذلك أيضا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا حق المحبة أن تحبه صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الاعتقاد ومن أوجب الواجبات وقد توعد الله تبارك وتعالى من قدم محبة أحد على محبة الله ورسوله فقال ربنا عز وجل في سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن طرضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فتوعد الله تبارك وتعالى كل من قدم محبة شيء أو أحد على محبة الله ورسوله توعدهم الله تبارك وتعالى بالعذاب وأن من فعل ذلك فهو من الفاسقين وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن شرط الإيمان أن تحبه صلى الله عليه وسلم فقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وفي لفظ بتقديم والده من والده وولده والناس أجمعين لان محبة الناس بعضهم لبعض إما أن تكون محبة إجلال وتوقير كمحبة الولد لوالده وإما أن تكون محبة إشفاق ورحمة وحنان كمحبة الوالد لولده وإما أن تكون محبة مجانسة وإتلاف طبع كمحبة الرجل لأهله ومحبة الرجل لصاحبه عن مجانسة وتالف وتجاذب فكل هذه المحب المقدم عليها هي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بل لما سمع عمر رضي الله عنه هذا الحديث كما في رواية أخرى قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر أو الآن يا عمر أي الآن صدقت وحققت الإيمان الكامل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم حلاوة الإيمان في محبته صلى الله عليه وسلم فقال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وعلامة هذه المحبة أن تقدم أوامر الله على أوامر أي أحد كائنا من كان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 ومن ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا الذب عن سنته والدعوة إلى سنته صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل بيته ومحبة صحابته القرام كل ذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زعم الشيعة الروافط أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسبون أم المؤمنين عائشة ويزوج النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة وهم يلعنون حفصة رضي الله عنها فإنهم من في ذلك كذلك اذا زعموا محبه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسبون اصحابه ويتهمونهم بالنفاق بل بالكفر والردة فهذا ليس من محبه النبي صلى الله عليه وسلم فانه قال من أحب الأنصار فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا الشوق إلى لقائه صلى الله عليه وسلم فانظر يا عبد الله كم مرة تشتاكل النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته كم مرة وأنت تقرأ حديثا عنه أو تقرأ موقفا من حياته كم مرة اشتاق قلبك إلى لقائه وقد قال صلى الله عليه وسلم أشد أمتي حبا لي أشد أمتي حبا لي من لو رآني بأهله وماله بأهله وماله بأولاده وماله ويرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا شوق إليه صلى الله عليه وسلم عندما حدث الحسن بحديث الجزع الذي حن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جزع نخله فلما اتخذ المنبر من الخشب وصعد عليه بك الجزع حتى سمع الصحابة صوته وهو يصرخ كالطفل الصغير وما سكت إلا عندما نزر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يسكت الجزعة كما يسكت الصبي حتى سكت وسكن فقال صلى الله عليه وسلم لو, لو, أف لو لم أفعل لحن وبكى إلى يوم القيامة فهذه خشبة خشبة اشتاقت وحنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل حنت قلوبنا شوقا للقائه هل حنت قلوبنا شوقا لرؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل كافأناه بما كافأنا به من الإحسان عندما نقل هذا الدين إلينا عن طريق هؤلاء الصحب الكرام الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم فنقلوا إلينا هذا الدين فأنقذنا الله بهم من الكفر إلى الإيمان ومن الضلالة إلى الهدى تركوا بلادهم وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم وذهبوا لنشر الإسلام في ربوع الأرض فشرف الله هذه البلاد بدخول الصحابة رضي الله عنهم في عهد أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه وبهؤلاء القادة الذين فتحوا هذه البلاد ونشروا فيها الإسلام فهذا من أعظم الإحسان الذي قدمه إلينا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هل قمنا بدين الله حق القيام هل تمسكنا بدين الله حق التمسك هل دافعنا عن هذا الدين أم شغلتنا أموالنا وشغلتنا بطولنا وشغلتنا همومنا أصبحت طرى القليل من يتحرك لحفظ القرآن والأقل منهم من يتحرك لطلب العلم والأقل الأقل, الأقل الأقل منهم من يتحرك للدعوة إلى الله وتذكير الناس بدين الله جل وعلا ماذا سنقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا حقا نشتاق إلى رؤيته فماذا نقول له إذا سئلنا عن هذا الدين ونحن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما وقف في حجة الوداع وقال لهم ألا هل قد بلغت ألا هل قد بلغت فقالوا لقد بلغت وأديت يا رسول الله فرفع أصبعه إلى السماء وقال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد ونحن نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الأمانة وأديت الرسالة وقمت بواجبك حق قيام فبلغتنا هذا الدين وطركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فهل لا نصرنا سنته هل لا قمنا بالدعوة إلى سنته هل علمنا أولادنا هل لا قمنا بالآداب النبوية والأخلاق النبوية في حياتنا أم أن حياتنا بيننا وبين بعضنا البعض لا تقوم على أخلاق النبوية ولا على سنن مصطفوية بل إنها الأهواء والآراء والعياذ بالله فإذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم والشوق له من علامات هذه المحبة فلا يكن الجزع ولا تكن الخشبة أحن منا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندما قرأنا؟ شوق النبي صلى الله عليه وسلم إلينا اشتقنا إليه عندما قال لأصحابه يوماً وهم في المقابر وددت لو أني رأيت إخواني قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي وإخواني لم يأتوا بعد انظر إلى شوقه إلينا انظر إلى حبه للقيانة يقول إخواني لم يأتوا بعد فقالوا يا رسول الله وكيف تعرف من لم يأتوا بعد من أمتك فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن رجلا له خيل غرا محجلة بين خيل دهم بهم هل يعرف خيله لو أن هناك خيل في قوائمها وفي نواصيها ضياط في وسط خيل أسود أيعرف الرجل خيله قالوا نعم يعرف خيله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غر المحجرين من آثار الوضوء على الحوضي. أي أنا صابقهم على الحوض أنا منتظرهم على الحوض ثم قال ألا ليزادن أقوام عن حوض في ناسة الطرب بعيد عن الحوض في ناس الملائكة تحجبهم عن الوصول للحوض فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدا بعدا صحقا صحقا فهذا تحذير لكل مبتدع لكل مبتدع في دين الله جل وعلا أنه سيحرم من قرب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيحرم من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهل عندما سمعنا هذا الحديث او ذكرنا بهذا الحديث من شوقه إلينا صلى الله عليه وسلم هل ما شرقنا هل عندما تذكرنا بكاءه من أجلنا عندما بكى عندما قرأ عليه عبد الله بن مسعود سورة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 فبكى النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من الذي أبكاه بكى رحمة لأمته شفقة على أمته لأنه سيشهد يوم القيامة ومن أمته من ترك الصلوات ومنهم من أكل الربا ومنهم من وقع في الزنا ومنهم من فعل الموبقات والعياذ بالله وسيشهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فبكى شفقة على أمته صلى الله عليه وسلم بكى عندما قرأ أن تعذبهم فإنهم عبادك وعندما جاءه جبريل وقال يسألك ربك بل الذي يكيه فقال صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي يا جبريل فقال الله تعالى لجبريل قل له ان الله سيرضيك في امتك ولا يسؤك ان الله سيرضيك في امتك ولا يسوء هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم وهذه محبته لنا فهل بدلناه هذا الحب وهذا هو شوقه لنا فهل بدلناه هذا الشوق فاشتقنا إليه وإلى لقائه وإلى مجالسته وإلى أن نكون معه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم إذن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم المحبة والأمر لكن ليست محبة الأدعياء وإنما هي محبة الصادقين محبة الصادقين التي تقوم على الاتباع وعدم الابتداء محبة الصادقين التي تقوم على اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم بالله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فهذه آية المحنة عندما زعم قوم محبتهم لله ورسوله فابتلاهم الله بهذه الآلة كذلك أيضا من عدمات محبته صلى الله عليه وسلم أن تطيعه فيما أمر وأن تصدق ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم طاعته التي جعلها الله عز وجل طاعة لله تعالى فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ويسجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به والمعاندين له وأن لا يتركوا طاعته صلى الله عليه وسلم بل يمتثل أمره ويجتنبوا ما زجر عنه بعدما دعاهم إليه من الحق المبين ويقول السعد رحمه الله لما أخبر الله تعالى أنه مع المؤمنين أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان الذي يدركون معيته وذلك بامتثال أوامر الله وبامتثال أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفيذ اوامره ووصاياه ونصائحه ولا يكتفي ولا يكتفى بمجرد الدعوه الخالية التي لا حقيقه لها فإنها حالة لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال وقال صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله ومن يأبى هل هناك من يأبى عن دخول الجنة فقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى راه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين يزعمون أن القرآنيين. بعض يسأل لك إلا في القرآن نعمل به كهذا التافه الذي خرج في الأيام الماضية كهذا الميزو او هذا الذي يسمى اسلام البحير الذي خرج من السجن ولزال لسانه يخرج من فمه فيخرج ويقول بأن الذي يزعم أن البخارية ومسلم أو أن الشافعية وأحمد هؤلاء من التراث الإسلامي هؤلاء كذا وكذا ويجب يتهمهم بالكفر والزندقة ويخرج ويقول أنه ليس هناك ما يسمى بالغزوات بغزوات النبي لأن هذا اللفظ لم يرد في القرآن الكريم ويضرب السنن ويزيل السنن بزعم أنها لا تأتي في القرآن الكريم فلأمثال هؤلاء وغيرهم أشار النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث التي نذكرها بعد الأذان بإذن الله تعالى من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته طاعته فيما أمر واشتناب ما عنه نهى وزجر وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله جل وعلا كما سمعت في الآيات وهناك من يزعم بأنه يتمسك بالقرآن فقط قل لك لا إحنا اللي في القرآن نقول به ما يشف القرآن من ألشي بي حتى لو كان في البخارة حتى لو كان في البخارج ويرد هذه الأحاديث ويرد صحيح البخار وغيره فماقول لأمثال هؤلاء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث في مسند أحمد وسنة أبي داود قال ألا إني أتيت القرآن ومثله معه أوتيت القرآن ومثله معه الواحي السنة ألا يوشك رجل شبعان شو سبحان الله على أليكته قاعد من الجسطة على الكرسي جد وقاعد عمله برنامج ألا يوشك رجل شبعان على أليكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه الا في روايه اخرى في سنن ابي داود الا لا الفين احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامر من امر مما امرت به او نهيت عنه فيقول ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه قال الا وانما حرم الله مثل ما حرم الله الا انما حرم رسول الله مثل ما حرم الله الم يقل الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ألم يقل الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منهما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ثم نقول لهذا الذي يزعم أنه يتبسك بالقرآن فقط نقول له هل تصلي؟ يقول أصلي نعم أصلي نقول له كيف تصلي؟ الله قال أقيم الصلاة هل عندك آية تدل على إقامة الصلاة كما تصلي أنت؟ إذا كنت تصل الظهر أربعة والفجر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات فأتينا بآية من القرآن تفصل هذا التفصيل إن الظهر أربعة صلاة سرية وإن المغرب ثلاثة صلاة جهرية وإن الفجر اثنين صلاة جهرية اتينا بهذا ليس هناك ما يدل على ذلك عند هذا لكن عندنا يوجد وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِ وَصَلِّ هل تحج بيت الله؟ إذا كان يحج هو طبعاً لم يحجه ولم يعمل إذا كنت تحج هل حجشت؟ أو هل ستحج؟ يقول لك حجيت طب حجيت إزاي؟ اعطينا آيات في القرآن تدل على تفصيل مناسك الحج ليس هناك ذلك إلا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وقال صلى الله عليه وسلم خُذُوا عَنِّي مَنَسِكَكُمْ نقول لهذا الريبضة تعالى سيُذبح لك لحم حمار فهل تأكله؟ قلت لأ ما كلوش طب لماذا لا تأكله أحرام هو؟ فإذا قال لك حرام قل له ائتني بآية من القرآن تدل على أن أكل لحم الحمير حرام ليس هناك آية تدل على ذلك إلا وما آتاكم الرسول فاخذوا ما لكم عنه فانتاهوا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر الأهلية وقال إنها رجس نقول لهذا الرويبضة هل عندك زوجة؟ يقول نعم نقول له هل تستطيع أن تتزوج عمة زوجتك أو خالة زوجتك؟ تجمع بالمراتة وخالتها؟ تجمع بالمراتة وعمتها؟ فإذا قال لا يجوز قلنا من أين لك عدم الجواز؟ ائتني بآية تقول ذلك هذا ورد في السنة لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وهكذا إن كان يعترف بالحدود فقد أمر الله عز وجل بقطع يد السارق فمن أين نقطع يد السارق؟ هل من الرصغي أم من المرفق؟ كل هذه تسمى يد فهل نقطعها من الكتف؟ هل نقطعها من المرفق؟ هل نقطعها من الرصغي؟ إذا كانوا يعترف بالحدود هم طبعاً لا يعترفوا بالحدود أصلاً فمن أين نفصل ذلك ورد في السنة أنه قطع من الرصغيت أي سارق تقطع يده الذي فصلت ذلك السنة وحددت في أين القطع وفيما القطع فإذن السنة تجمل السنة تبين ما أجمل في القرآن السنة تبين المجمل في القرآن إذن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر واشتناب ما عنه نهر. كذلك أيضا من ذلك من الحقوق اتباعه صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا آية المحنة عند السلف قل إن كنتم تحبون الله آية, آية العمران فاتبعوني يحببكم الله أخفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هذه الآية تسمى آية الامتحان عند السلف فالواجب على المسلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في المنشط والبكرى وأن يتبعه عن قناعة ويقين لا عن شك ونفاق وقد قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم بعدي فصير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة هتعيش هتلاقي فيه كثير بقول لك دين بقول لك احنا تبع الدين فأيهم تتبع هل تتبع الصوفية الذين يرقصون على أنغام الموسيقى ويتمسحون بالأضرحة ويوالون من تتبع من الجماعات هناك ضابط بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم من يعيش منكم فصار اختلافا كثيرا فماذا نصنع فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعده وقعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقد قال الله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هداية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة رحمة سبيل التمكين في طاعة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وعد الله الذين آملوا منكم عنه الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبكنن لهم دينهم النظر تضى لهم وليبدننهم من بعد خوفهم أن يعبدون للا يشركون بشيء ومن كفر بعد ذلك فأليك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحبون فطاعه الرسول رحمه طاعه الرسول هي سبيل التمكين وكل ما ابتعدت الامه عن طاعه الرسول كل ما ابتعدت عن التمكين وكل ما وقعت في الذل والمهانه كما قال صلى الله عليه وسلم وجعلت الذله والصغار على من خالف امره ايضا لاقتداء به صلى الله عليه وسلم قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وقد أمرنا ربنا عز وجل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ألاحظنا لقد كان لكم فيه في رسول الله ما ألشف صلاة رسول الله في حج رسول الله في رسول الله حياتكم لها منهج حياتكم لها اقتداء صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وهناك نماذج كثيرة لاقتداء الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخيراً توقيره عليه الصلاة والسلام قال تعالى إن أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزيقه بكرة وأصيلاً فالتوقير والتعزير لرسول الله والتسبيح لله فيجب توقيره صلى الله عليه وسلم وهو الاجلال والتعظيم كذلك ايضا يجب تعزييره وهو الدفاع عنه وعن سنته صلى الله عليه وسلم ولا نقدم قولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله كذلك نرفع صوتا فوق سنته فقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ولذلك علمنا الله الأدد مع نبينا صلى الله عليه وسلم فكل نبي نادى الله عليه باسمه المجرد إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فما نادى عليه في القرآن إلا بقول يا أيها النبي يا أيها الرسول وحتى في المواطن التي ذكر فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا ذكر مقرونا بالرسالة محمد محمد رسول الله ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله فكل ذلك لتتعلم الأمة التأدب مع نبيها صلى الله عليه وسلم أخيرا أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من حقوقه علينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه وكل صلينا عليه زادنا الله من فضله فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا وكتب له عشر حسنات ومهى عنه عشر سيئات ورفع له في الجنة عشر درجات أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله ولسيما في يوم الجمعة فإنه أمرنا بذلك فإن صلاتكم معروضة علي قالوا كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمتا قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام على محمد صلى الله عليه وسلم ولا سيما في الصباح والمساء فمن صلى عليه في الصباح عشرا وفي المساء عشرا وجبت له شفاعة يوم القيامة هذه بعض حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم فلنزد حبنا له والنزد من شوقنا إليه والنزد من اتباعنا لسنته والنزد من دعوته دعوتنا إلى سنته وتعليم الناس سنته صلى الله عليه وسلم نسأل الله تعالى كما تكلمنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم وكما آمنا به ولم نرى نسأل الله تعالى أن لا يفرق بيننا وبيننا حتى يدخلنا مدخلة اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نشهدك بأنه قد بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة وقام بالواجب حق القيام اللهم إنا نشهد بذلك فاصقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم أصلح أحوالنا وأحوال بلادنا وأحوال المسلمين في كل مكان الله اللهم منصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك اللهم منصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم منصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم منصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان واجعل نائرة السوء على الكافرين والظالمين في كل مكان اللهم في كل مكان أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته